وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا نظلمون ووفيت كل نفس نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيط الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزمتها ألم يأتكم رسل من يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَقَالَ لَهُمْ فَتَنَتْهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُهُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بلى ولكن حطت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فمئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة جمعا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّاتِ ناتي حيث نشاء فنعمه اجر العاملين